129. رحمة من ربك إنه هو السميع العليم 120. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 121. لا إله إلا هو يحيي ويمين 114. ربكم ورب آبائكم الأولين 115. في شك يلعبون 116. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين 117. الناس هذا عذاب أليم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 هؤلاء قوم مجرمون فَأَسْرِ عبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وغيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورتناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا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 صادقين، أهُم خير أم قوم شبعٍ، والذين من قبلهم أهلكناهم، إنهم كانوا مجرمين. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لعبي. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون 113. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله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 114. فنصبوا فوق رأسه من عذاب الحميم 115. ذق إنك أنت العزيز الكريم 116. إن هذا ما كنت به تمترون 117. إن في مقام أمين في جنات وعيوب يلبسون من سندس وإستبعق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى